فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيمين حتى اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها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 إ ن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال و ن ا د ى ن و حنبلنه وكان في معزلي يا بني اركم معنا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 ولله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أ ر ض بلعي ماءك ويا سماء أ ق ل ع ي وغيض الماء وقضي ا ل أ م ر واستوت على الجود ي